بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له نافع من الله بالمعارف فاعذوا الملائف الروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لوم تكون السماء كالمهد وتكون الجبار كالعهد ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجلب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وبصيرته التي, وبصيرته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا انها لطانا الساعه للشواذذ من ادبر وتولى وجمع فاوواه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم والذين يفتقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أدوابهم أو ما ملكت أيمالهم فإن ويوم المؤمنين فمن يتبع الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهفعين عن اليمين وعن الشمال عزين فيطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم فلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقدم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون نَعْلَانَ نُبَدِّلَ غَيْرًا مِنْهُمْ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ غَيْرًا منهم. مِنْهُمْ وَمَا نَقُومُ بِمَسْبُوقِينَ فَلَهُمْ يَقُودُونَ وَيَلْعَرُونَ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُ الَّذِي يُعْرُونَ لوم يخفضون من الأجباة صراعا فأنهم بلا نتفي يوفقون قاسعة أرصارهم ترهقهم ذلة